أي الكتائب في ثرى الشيشان صاغوه مجداً صاغوه مجداً من نجيع القاني أي أبدًا لا يستمر الجيش الروسيسيان أبداً أبداً لا يستمر وهزيمتهم والله العظيم أنها قريبة بإذن الله الله رغم أن القلوب قد حزنت والعيون قد دمعت إلا أن الهمم ولله الحمد والفضل والمنة قد علت وتسامت وارتفعت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 الله أكبر الآن ابو الوليد ضرب طياره الهليكوبتر احس كذا طاحت وتقطعت وتفجرت الدنيا علم قتل السائقها وطائرات تدور حولها وتحاول أن تأخذ جثته علم حي الكتائب في تراشيشاني صاغوا مركزا غوغولجدا جدا النجيع القاني ركزوا علىها من رواسير راية خفاقة نسجت من الاكفان يقيل على صخور رواية تنوي بطولتهم على الثقلاني تروي بطولتهم على الثقلاني شمخوا بعصف العاصفات فلم تكن تحني الرياح شوامخ قلب ياني رايتهم سحف تشهر سيفها لتهد ركن الكفر والطغيان صرحوا بوجه الكفر وهو مزمجر نحن الأبات صناعة القرآن لأنها مجيوشكم وعتادكم فالنصر يأنف ذلة الغربان فالنصر يأنف ذلة الغربان قوم إذا دوى قوم إذا أذوا النفير تبايروا يشرون بالأولى يشرون بالأولى نعيم الثاني قوم إذا أذوا قوم إذا أذوا النفير تبايروا يشرون بالأولى يشرون بالأولى نعيم الثاني سالت ما أهو على وجنتي وحرق المسك والريحان ألفوا ملاقات الصعاب وإن عتت ريح فهم أعتى من الطوفان وقفوا على سمع الزمان وأعلنوا الزحف ماض رغم كل تواني وقفوا باتا كالرعود وحرروا أمجادهم في صفحة الأزمان وقفوا على سمع الأزمان وأعلنوا الزحف ماض رغم كل تواني أمرو بتنكر العود وحرروا أمجادهم في صفحة الأزمان أنجادهم في صفحة الأزمان يتهافتون على يتهافتون على الفتوح أعزّ كتهافتهم ضمها كتهافتهم ضمها على المقيان يتهافتون على كتهافتون على الفتو في اعثه كتهافت الضباء تتهافت على القيعان ويعانقون الموت في وله لهم تتعال بالوالهان للوالهان قرص النادهت الخطوب وجلجلت في في فالنار في الأزمات خير بياني النار في الأزمات خير بياني صيحاتهم الله أكبر حطمت عرش الطغوات وهامت الصلباني دووا بها في الأفق فارتج المدافر وخارت راية العدوان صيحاتهم الله أكبر أكبر حطمت عرش الطغاة وهامت الصلبان يوقوا بها في الأفق فارتج المدافر فرقا وخارت راية العدوان فرقا وخارت راية العدوان يا أيها الأسبل يا أيها الأسبل البواسل أبشر فالنصر يخف فيني والفرسان ربه بل ربه بل بل إن شوقنا فالشوق أحراق فالشوق أحراق فالشوق أحراق شمعة وجداني.